أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم 119. بِمَا بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 110. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 111. متكئين على سرور مصفوفة وذوجناهم بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كتب رهيم وأمدرناهم بفاكهة ولحم يستهون يتنازعون فيها كأَسَلَ لَغُوم فيها ولا تَأْسِن وَيَطُوبُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤُ مَكْنُونٌ وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قل في أهلنا مشفتين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أن ما تربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربط به غيب المنون قلت ربطة فإنني معكم من المتربطين